العاقف فيه والباد، ومن يرد فيه بالحاد بظلم ضده من عذاب أليم، وإذ بوءن على براءة ما كان البيت، إلا تشرك بشيء وطهر، وطهر بيت عن الطائفين والطائمين، وضرك السجود، وأذن في فِى الْحَجِّ يَأْتُوكَ الرِّجَالُ عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ عَلَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَامَاتٍ عَلَامَ رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ مَنْ يَقُوتُ تَفَتَّهُمْ وَيُوفُونَ ذِمَارَهُمْ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 القلوب. لكم فيها منافع إلى أجر مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا من نفسها سَكَنَ لِيَكُنْ اسْمُ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُ مِنْ فَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو ما إلَّا اللَّهِ أَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَذْكُرُوا سَمَاء اللَّهِ عَلَيْهَا فَذْكُرُوا سَمَاء اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاتًا فَإِذَا عَجَبَتْ جَنوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ عَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لِنَيْلَ اللَّهِ الْحُسْمَهَا وَلَا تَمَاءَ خَوَلَكِ يَنَالَهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ أَلَمْ يَهْدِكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ I